Alhamdulillah Rabbil Alameen. ossalat was salamana sahbihi والحسن De hoogste heerlijke is een kasteel. De Hassan de bekendste, de is een is een is een وكل ما een gegeven moment, het وهو اقسام الكتب اصور لقد الله رحم الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله البودان الصحيح اشتهرا وكل ما عرفت في ضمن قط فهو الضعيف وهو أسام الكتب قول رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدت Maar ik wil u niet Het is een heel ان تكون طرقه معروفه وهل هذه الشروط مسلمه للناظم بحيث انها تكون قيدا للحسن لماذا ابن الله عبد الله بن عقبال الله يعم <تصفيق> نعم ما هو التعريف السليم الحسن عن من إلى منتهى ولا يكون شادا ولا معللا هناك تعريف كثيرة للحسن وكثير منها لم يسلم لماذا بين الصحيح والضعيف فعسر ضبطه فلهذا جاءت كثير من عبارات العلماء غير مسلم بها قال المسيد الناس ارتقى من ارتقى ما ارتقى ذروتها سقط أو كما قال نعم لماذا قدم الحسن على الضعيف في الترتيب هنا في المنظومة؟ أرقى منه وأشرف. نعم أرقى منهم وأشرف البيت السادس وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف هذا التعريف من الناظم ماذا عليه؟ والمتروك والضعيف جدا والواهي والمنكر ونحو ذلك قد يوجه تعريف الناظم بتوجيه الضعف العام المقابل المقابل للمقبول مقبول ومردود هناك تعريف اخرى للحسن مثل هذا تعريف الحسن ابن جوزي ما نزع رتبة الصحيح والحسن تعريف الحظ الذهبي وهو صح التعريف ما عرتبة الحسن نزل فهو الضعيف ومجدد ذهبي في الموقظه قال فان نقص قليلا عن هو ما نقص قليلا ما نقص عن الحسن قليلا هذه عباره الذهبي في الموقظه ما نزل ما نقص عن الحسن قليلا فهو الضعيف يقول الضعيف ما نزل عن الحسن قليلا ماذا عرفه الحافظ ابن حجر تعريف الحاهو فإن خفى الضبط فهو الحسن فإن خفى الضبط فهو الحسن هذا الحسن الضعيف انت عرفتنا الحسن الآن لا هذا تعريف ابن الصلاح ما نزل عن رتبة الحسن تعريف الحافظ ما نزل عن رتبة الحسن قوله وهو اقساما كثر من اين جاءت انواعه الكثيره Sint. Tschuldig. Bismillah ar-Rahman rahim وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقتول والمسند المتصل الاسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن يقول الناظم البيقوني رحمه الله تعالى في البيت السابع وما اضيف للنبي المرفوع في هذا الشطر من البيت شرع في الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث الأنواع الثلاثة التي تقدمت هي أنواع الحديث والآن يشرع في بيان أنواع علوم الحديث وبدأ رحمه الله تعالى بالمرفوع وقدمه على المقطوع لشرفه وعلوي مرتبته لان المرفوع هو الذي يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او صفه خلقيه او خلقيه فقدم على غيره لشرفه وعرفه رحمه الله تعالى بانه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ومبحث المرفوع هو مبحث متني ليس مبحثا إسنادي بمعنى أن المرفوع ينظر فيه إلى المتن والمباحث ثلاثة منها ما ينظر فيه إلى السند فقط وهذا كالمتصل وكالمنقطع وهكذا المعضل هذه ينظر فيها إلى السند فقط بالنظر إلى السند تحكم عليه بأحد هذه الأحكام وهناك ما ينظر فيه إلى المتن فقط وهذا كالمرفوع والموقوف والمقطوع لا ينظر فيه إلى السند وهناك ما يجمع بين النظر السندي والمتن لا يطلق عليه ذلك الوصف إلا بالنظر إليهما جميعا وهو المسند كما سيأتي فالكلام على المرفوع هو من المتن بمعنى ينظر فيه إلى المتن فقط وإن شئت فقل ينظر فيه إلى قائله أو المضاف إليه ولهذا هنا لم يعرج إلى السند بتاتا. ما أضيف للنبي المرفوع صلى الله عليه وسلم وأضبط ما قيل في المرفوع وإن كانت عبارة المؤلف محتملة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم من قول قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مرفوع قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مرفوع او اضافه اليه الفعل كحديث وائد بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه إلى أذنيه ثم وضع اليمين على الشمال إلى آخره هذا فعل وهو من قبيل المرفوع كذلك ويكون المرفوع كذلك تقريرا أن يفعل في زمنه أو بحضرته شيء ويقره عليه الصلاة والسلام ولا ينكره هذا يسمى مرفوع تقريرا بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام اقره ولو كان غير مشروع ما اقره عليه الصلاه والسلام وتقريره ليس كتقرير غيره لان تقريره شرع كما استدل جابر وكذلك في حديث بسعيد كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القران هذا التقرير او صفه خلقيه او خلقيه اوصفه تضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام خلقيه اي من اخلاقه كما قال انس رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يدي أليا ولا رق من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله هذا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم الشطر الثاني او صفه خلقيه يوصف عليه الصلاة والسلام في خلقه التي خلقه الله عليها في شعره في لحيته في طوله وكذلك في مشيته إلى غير ذلك هذا هو المرفوع والمرفوع منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح المرفوع منه ما هو صريح أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المرفوع يقال له مرفوع صريح ومنه ما ليس بصريح ويقول له العلماء له حكم الرفع العباره ليست صريحه لكن هذا التعبير ياخذ حكم المرفوع وهذا كقول الصحابي مثلا امرنا بكذا ونهينا عن كذا الأصل أن الامر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرره جمهور المحدثين خلافا لبعض أهل العلم وتوسع الحافظ رحمه الله تعالى في النكت في الرد على من خالف هذا القول كقول أم عطية وأمرنا أو أمرنا أن نخرج العواتق وفي قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وكذلك احل لنا وحرم علينا لان هذا غالبا ما ياتي الا من النبي عليه الصلاه والسلام كقول ابن عمر في الحديث المروي عند ابي داود وغيره احلت لنا ميتتان ودمان هذا له حكم الرفع وإن كان ليس بمرفوع صراحه وكذلك قول الصحابي من السنه كذا من السنه كذا وهذا كثير كما قال ابن عباس لما قرأ بهم في صلاه الجنازه الفاتحه وجهر بها قال هي من السنه ولما قيل لعروه بن الزبير لما قال قال ابن عمر في قول في بعض مسائل الحج من السنه فقيل له ما ما يريدون بها قال وهل يريدون بها الا سنه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي من السنه كذا فهذا مرفوع حكما مرفوع حكما وكذلك ينميه أو يرفعه إذا قالها الصحابي ينميه يرفعه أو به أو نحو ذلك هذه من العبارات التي يقول فيها أهل العلم هي من المرفوع حكما أي لها حكم الرفع. كذلك إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا وكذا أو نزلت الآية في كذا وكذا إذا كان لها سبب نزول هذا يأخذ حكم الرفع كما جاء في الصحيحين من حديث جابر قال كانت اليهود تقول إذا اتى الرجل مرأته في دبرها أي في القبل من دبرها اتى الولد أحول قال فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فهذا سبب نزول له حكم الرفع لانه لا ياخذه الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم او الصحابي مثلا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه لا مجال للاجتهاد فيه من الامور التوقيفيه كان يخبر عن اشياء ماضيه قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام او عن اشياء مستقبلة كالملاحم والفتن او التفاصيل التي تكون في يوم القيامه او بعض صفات الجنه التي لم ترد في احاديث او ايات وهذا مشروط الا يكون الصحابي ياخذ من الاسرائيليه والا يكون من مجال الاجتهاد اي يعني ربما يكون فيه مجال الاجتهاد فهذا لا يعد مرفوعا والا يكون ماخوذا من تفسير لغه العرب او الا يكون من باب تفسير غريب اي لفظه غريبه في الحديث يفسرها الصحابي فلا يكون هذا من قبيل المرفوع فاذا توفرت هذه الشروط حكم على ما يقوله الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه بان له حكم الرفع لهذا تجد كثير من العلماء مثلا يقول هذا له حكم الرفع لانه لا مجال للاجتهاد فيه امور لا تاتي الا عن تنصيص لا تكون الا منصوصه فالمرفوع هذا يسمى له حكم الرفع ليس بمرفوع صراحه ولفظ المرفوع لا يستفاد منه صحة ولا ضعفا لأن المرفوع قد يكون صحيح قد يكون حسن قد يكون ضعيف قد يكون موضوع قد يكون ضعيف جدا إلى غير ذلك لأن النظر فيه إلى ماذا؟ إلى المتن فقط إلى المتن قد يكون له سند وقد لا يكون له سند وقد يكون سنده متصل وقد يكون غير متصل وقد يكون مقبول وقد يكون مردود وعلى هذا تتداخل كثير من الأصناف بعضها في بعض فمثلا المسند مرفوع كل مسند مرفوع من غير أن يكون كل مرفوع مسندا المعلق إذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع كأن يقول البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر اسنادا هذا يسمى معلق وهو من قبيل المرفوع لأن البخاري أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى من أضافه إنما التركيز على من أضيف إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لا يلزم من الوصف بالرفع أن يكون صحيحا أو نحو ذلك ولا يلزم أن يكون متصلا أو غيره لكن احيانا تجد في بعض عبارات المحدثين أن يقابلوا المرسل بالمرفوع يقولون رفعه فلان وأرسله فلان مع أن المرسل مرفوع هكذا المرسل مرفوع وما يضيفه ما, ما يضيفه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مرفوع فيقولون ارسله فلان ورفعه فلان مثاله مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالثاني يقولون فيه مرسل والاول يقولون فيه مرفوع فهنا المراد بالمرفوع المتصل لانه قوبل بالمرسل الذي هو غير متصل ونبه على هذا ابن الصلاح والعراقي في ألفيته وكذلك في التقييد فهذا يتنبه له الأصل أن المرفوع من مباحة المتن وينظر فيه إلى قائله فقط واضح هذا معنى قوله رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي هنا خففت النبي مراعاة للنظم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع هنا انتقل على الناظم رحمه الله تعالى حيث انه قدم المقطوع الذي هو من كلام التابع او من فعله على الموقوف وكان الاولى ان يثني بعد المرفوع بالموقوف لانه اشرف لانه مضاف الى الصحابه رضي الله عنهم ورتبه الصحبه ارفع من رتبه التابعين لكن لعل الناظم رحمه الله تعالى اما انه لم يتنبه وإما أن الضرورة الشعرية ألجأته لذلك أو لم يقصد الترتيب لم يقصد الترتيب هنا يقول وما لتابع التابع فيه تعريفان للعلماء فقيل هو من لقي الصحابي وقولهم من لقي الصحابي فيه إشارة إلى عدم اشتراط الصحبة اي لا اشترط أن يصحبه الصحابي ولو لقيه مرة واحدة يقال له تابعي وهذا عليه أكثر أهل العلم أن التابع هو من لقي الصحابي وبعض أهل العلم يشترط الصحبة فيقول من صحب الصحابي إذا صحب التابعي صحابيا قيل له تابعي وإلا فلا والظاهر أن الأول أولى وأدق وهذا عليه أكثر أهل العلم من لقي الصحابة يقال له تابعي وهل يشترط الإسلام أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط إذا لقيه وهو غير مسلم ثم بعد ذلك حدث عنه بعد أن أسلم يقال له تابعي تابع وهل يشترط البلوغ أو لا يشترط؟ الحافظ رحمه الله تعالى يقول أنه لا يشترط لا يشترط أن يكون بالغا فاذا كان صبيا صغيرا ممن يميز او نحو ذلك فيعد تابعيا هذا هو التابع وما لتابع هو المقطوع قوله هو المقطوع التابع هو ما اضيف لانه هنا قال وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هنا معطوف على ما قبله اي وما اضيف لتابع فهو المقطوع وهو كذلك من مباحث المتن من مباحث المتن ينظر فيه إلى المتن لا ينظر فيه إلى السند فالمقطوع سواء كان متصلا أو غير متصل سواء كان ثابتا أو غير ثابت يقال له مقطوع لأن النظر فيه إلى قائله أو فاعله والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أما التقرير فمرتبه التابعين وكذلك مرتبة الصحابة ليست كمرتبة النبي عليه الصلاة والسلام لأن تقرير النبي عليه الصلاة والسلام شرع بخلاف تقرير غيره لأنه قد يسكت لأنه خائف قد يسكت لعدم استحضار حجه قد يسكت مراعاة للمصالح والمفاسد قد يسكت لأنه يرى أن الأمر واسع ما يحتاج إلى إنكار لما قيل ابن مسعود إن عثمان أتم قال الخلاف شر وهذا لا يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا كان سكوته وإقراره عليه الصلاة والسلام منسوبا إليه أما غيره فلا لا ينسب إليه لما ذكر وغير مما ذكر مما ذكره العلماء في في عدم نسبة الإقرار إلى الساكت فاذا ما اضيف الى التابع من قوله او فعل هذا يسمى مقطوعا وقد يسمى اثرا والاثر بعض واكثر ما يطلق الاثر على الموقوف وبعض أهل العلم يطلق يطلق الأثر على المرفوع والموقوف والمقطوع كل ما اثير فيطلق عليه اثر وهذا تجده في كتب البيهقي معرفه السنن والاثار وفي كتب كذلك الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى تهذيب السنن والاثار وكذلك الطحاوي شرح معاني الاثار تجد فيها المرفوع تجد فيها الموقوف تجد فيها المقاطع فهذا دليل على انهم يعني يذكرون الاثر بهذا وذاك وان كان بعض اهل العلم اكثر اهل العلم يفصل هذا كتفصيل الخبر و المقطوع ما الفائده من معرفته ما من معرفة المقطوع في معرفة المقطوع فوائد كثيرة منها أننا لا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف والمقطوع منه لأن من السلف أئمة التابعين رحمه الله تعالى وكذلك من باب معرفة المقطوع معرفة اتفاق العلماء واختلاف العلماء فمواطن الإجماع تتبع ومواطن الخلاف يعرف مدى الخلاف وهل الأمر فيها واسع أو غير واسع وكذلك يعل بها المسانيد أو يعل بها المنقوفات أو نحو ذلك إذا عرفنا وهذا يعرف في كتب العلل تعرف المقطوع فربما تنظر في الأسانيد فيتبين لك أن المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح نسبته إنما الصحيح نسبته إلى التابع فيكون مقطوعا بدل أن يكون مسندا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك معرفة أقوال العلماء وصحه نسبتها إلى قائلها صحة نسبتها إلى قائلها وكذلك تمييز ما ينسب إلى القائلين فالتابع مقطوع الصحابي منقوف ما يكون الى النبي عليه الصلاه والسلام يسمى مرفوعا واذا اردت ان تعرف المقاطع اين تجدها غالبا ما توجد المقاطع اكثر ما توجد المقاطع في كتب مصنفه تعتني بهذا مثل مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى يعتني بالمقطوعات كثيرا لان الانسان قد يقف على قول يريد ان يعرف من خرجه يريد ان يقف على اسناده اين يبحث عنه فاذا لم تجد من يعني عزوا له فتنظر في مصنف عبد الرزاق تنظر في مصنف ابن ابي شيبه في كتب الامام البيهقي في كتب الامام الطحاوي في كتب الامام ابن جرير الطبري هذه تعتني بالمقاطع كثيرا خاصة المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكذلك كتب السنة, كتب السنة التي تعتني بنقل أقوال السلف في العقائد كالسنة الخلال والسنة الإمام أحمد والسنة لعبد الله بن أحمد والشريعة للآجر مثلا والبربهاري في السنة كذلك وهكذا للكائه في وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والصابوني وغيرهم ثم قال رحمه الله تعالى والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن لما ذكر المرفوع والموقوف ذكر المسند وهذا الترتيب غير حسن لانه كان ينبغي ان يذكر الموقوف حتى ينتهي من مباحث المتن ثم يذكر ما يختص بالسند ثم بعد ذلك يذكر ما يختص بهما او يقدم المسند ثم يذكر مباحث المتن ثم يذكر مباحث السند لكن لم يحصل الترتيب للمصنف لأن المسند هو مباحث السند والمتن جميعا ينظر فيه من جهة السند وينظر فيه من جهة المتن هنا يقول رحمه الله تعالى والمسند مأخوذ من إسناد الشيء إلى الشيء وهو عزوه والإحالة إليه تقول اسند فلان إلى فلان الكلام أي أحالة إليه وأسند فلان كلام فلان الى كتاب كذا وكذا اي عزاه الى كتاب كذا وكذا وام المسند هنا يعرفه رحمه الله تعالى المتصل الاسناد من راوي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت ترى انه اشترط شرطين اتصال السند ونسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنظر الى السند والنظر الى المتن وهذا التعريف قريب هذا التعريف قريب وقريب منه تعريف الامام الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المعرفه معرفه علوم الحديث هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحافظ لم يرتضي هذا التعريف ويقول هو مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال كما في النخبة ما نريد أن نفصل لماذا قال الحافظ ما هي أدلة والرد عليه أو الأخذ والرد لأن هذا ليس مبحثهم في هذا الدرس إنما قصدنا في هذا الدرس هو التصوير فقط التصوير ذكر الراجح المسند هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء الذي كان أسنده الصحابي, الذي أسنده الصحابي، أو غير صحابي صح سماعه لابد ان يصح سماعه لاننا قلنا ما اتصل وهذا يتصور في صوره وهي ان يسمع غير صحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم يسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث ما سمع منه في حال في حال كفره هل يقال له صحابي واضح الصوره الذي ما يفهم يا اخواني يقول انا ما فهمت حتى نعيد لأن المقصود الدرس هذا التصوير ما نريد نذكر خلافات ونحو ذلك هو الصوره هذه ان يسمع غير مسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه حال كفره هو صحابي ليس بصحابه مع انه مسند مع انه مسند ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي يعني يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابي أو غير الصحابي وهذه أظاهر لها صورة واحدة والصورة لا فيها كلام وهي قصة التنوخي رسول هراقل التنوخي هذا أرسل رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجاء التنوخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد ولم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بصحابه وحديثه مسند واضح؟ ليس بصحابه وحديثه مسند فهذه صورة لكن الأثر فيه كلام هو في مسند الإمام أحمد وفيه ضعف فعلى ذلك هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه اتصال السند, اشترط فيه اتصال السند فالمسند غير منقطع المسند يباين المعلق يباين المرسل يباين المنقطع يباين المعضل واضح لانه اشترط في اتصال السند ولا يكون ولا يطلق على الموقوف بانه مسند لانه يشترط في المسند ان يكون مضافا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال له المقطوع مسند كذلك لكن قد تجد في بعض التعابير عند العلماء مسند إلى ابن المسيب بالتقييد لا بأس مسند إلى مجاهد بالتقييد لا بأس أما في الإطلاق فلا يطلق إلا على المرفوع المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا كل مسند مرفوع هم؟ كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند واضح هذا في إشكال كل مسند فهو مرفوع لأن المسند لا يكون إلا مرفوعا وهل كل مرفوع مسند لا لأن المرفوع قد يكون متصل وقد يكون غير متصل قد يكون مسند وقد يكون غير مسند وكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا هذا واضح كل مسند متصل لأننا نشترط فيه الاتصال وليس كل متصل مسند لأن تعريف المتصل هو ما هو متصل اسناده إلى منتهى وهذا المنتهى قد يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يجامع ماذا المسند وقد يكون إلى الصحابي فهذا يقال له موقوف وقد يكون إلى التابع وقد يكون إلى من دونه فكل مسند متصل وكل مسند مرفوع دون العكس فيهما واضح هذا واضح بين فإذا عندما يقال روى مرفوعا أروي موقوفا واضح التعبير المرفوع المضاف للنبي عليه الصلاة والسلام والموقوف إلى الصحابة وعندما يقال رفعه فلان وأرسله فلان واضح من مراد هنا رفعه فلان وأسنده فلان أرسله أسنده بمعنى رفعه ها ما هي العبارة؟ أسنده فلان؟ لا رفعه فلان وأرسله فلان المرفوع المراد به المتصل الذي يقابل المنقطع في المرسل واضح يا إخوان؟ فلهذا هنا قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن معنى لم يبن أي لم ينقطع معنى أنه اشترط فيه الاتصال الى نهاية السند وقوله راويه المراد به المصنف كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي ليس المراد به راوي السند راوي الحديث كالتابعي او تابع التابي لا لانه قد يرويه التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ما قبل التابعي منقطع فلا يسمى متصلا واضح هذا فراويه المراد به الذي يرويه من أوله كالبخاري كمسلم كالدار قطني كالبيهقي أه؟ كأبي داود مثلا والترمذي وغيره هذا معنى راوه أي من أول السند إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم